19, 3060, druga. Audhu billahi min ash-shaytanir-rojim. Bismillahir-rohmanir-rohim. Wa qala al-ladhina la yarjuuna liqa'ana laulā unzil alayna al-malāikatu au nara rabbana.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 وَيوومَ تَشَقَّقُ السم بالِالغَمام وَنُززلمل إِكَ تُ تَزلا المُللكُ يَومَائِذٍ الحَقّ للِحم وَوكان يَومَن على الكافِرينَ عَسير.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 وقال الرسول يا رَبِّ إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ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 بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الضِّلَّ وَلَمْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قبضاً يسيراً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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا الْأَنْعَامَ وَأَنَا سِيَكْثِيرًا وَل قدَ صَرُ وَفْنَاهُ بَيْنَهُ لَذذكَرُ فَأَبَ أَكْتَر النَّاس إَِّا كُفُورًا وَلَ شئنَا لََعَثْنَا فيِي كلُلِّقرَرِيَة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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ أَن يَتَّخِذَ إِلَٰهَ رَبِّي سَبِيلًا أَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وسبح بحمده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 الله أكبر تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَلَمْ يَقْتَرِفُوا إِسْرَافًا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ الله وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا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 كََ اللهَّهُ غَفُورَ الرَّحيمَا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ الصَّالِحًا فَإِنهُ يَتُوبُ إلَ الللهَّهِ مَتَبَ وََّذينَ لَا يَشْحَدُونَ الزّورَ وَإذاَا مَرُ مروا بِالَّمَكِرَان وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا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 قائنا فيها تحية وسلاما قاليدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبؤ بكم ما بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين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 وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَالَّذِينَ يَرَوْنَ إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ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 قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون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 وَفَعَلْتَ فَعَلَتْ كَٱلَّتِى فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وَجَعَلَنِي من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني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 قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُون قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ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 لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا يُرْجِيهِ وَأَخَاهُ وَبَعَثَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَظِيمٍ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا فلما جاءوا حَارَتْ مُقَالُو وَلِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُوسَى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 إِهُ لَكَبيركُم الَّذِي عََّمَكُم الصِحْرَ فَلَ سَوفَتَعَلَمُون لَقَتِعََّ أَدَكُمْ وَأَرجُلَكُم مِنْ خِلَافٍ وَل أُصَلِّبًاكُمْ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 وَإَِّهُ لَ لَغَائِرُ وَإَِّا لَجَمعٌ حَذِرُون فَأَخرَ جَنَهُم مِ جََّّاتِ وَعيُون وَكُنُوزِون وَمَقامامِ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيٓ اِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوْهُمْ فَاتَّبَعُوْا الْمُشْرِكِيْنَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ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 فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم الاخرين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم واتن عليهم نبى ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون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 والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيي والذي اطمع ان يغفر لي يوم الدين رب هب لي حكما بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الاخرين وجعلني موروثه جنه نعيم وقف لابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَنِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا تَمْتَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ هَل يَنصُرُونكم أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبَّ كِفُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فيها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 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمين وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ فاتَّكُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَنُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعَمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُ وَمَا أَنَا بِالطَّارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ قَالُوا لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ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 وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتكوا الله وأطيعون واتكوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قانون سواء علينا اوعذت ام لم تكن من الواعزين ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين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 إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّكُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّكُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أجري إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزرع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين أتكوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يسلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصالقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبعوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ أَسْرُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 اَتُونُ الذُكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَاْدُ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لَعَمْرُكُمْ مِنَ القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله واجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين فِذٰلِكَ لَا يَتَنَوَّمُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ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 وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ فَقَرَؤُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ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 وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما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 فلأنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم الكاذبون والشعراء يتبعهم الغاون ألم تر فِي كُلِّ وَادٍ يَهِنُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين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 اتيكم منها بخبر ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطنون فلما جاء نوديا بورك كما في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين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 قالوا هذا سحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 تا اذا اتوا على واد النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا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 وتفقد الطير فَقَالَ ما لي لا أرى الهدود أم كان من لَا أُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّنِي بِسُلْطَانٍ مبين Femekث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم وَجدَدتهاَا وَضَومَا يسجدونَ للِشَّمسمين دونُ اللِ وَوزَنَ لَ الشَّيطان أَمَا لَم فَصَدهُ عن السَّبِيِ فَهُمْ لا يَهتَدون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 Allah u ekber Allah Qala snanzur أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين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 قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا تاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم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 قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ عَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي ليملوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي ظلي كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت طيل أهكذا عرشك قالت كأنه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 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَالِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَمَا دَخَلُوا قَرْيَةً فَأَخَاهُمْ صَالِحًا أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُم فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ أَلَا يَقَوْمُ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَئِنْ لَمْ تَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لعلكم قالوا بك وبمن معك قال الطَّنَ بِكَ وَ بِمَمْ مَك قالَالَ طَ إِركُمْ ريدَ اللهبَ الأأَةُ طَم وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۖ قَالُوا تَقَاسَمُوا بَيْنَنَا اللَّهَ لَنَبِيًّا نَتَّبِعُهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ َّ لََقُولًا لِوَل ما شَعيدنا مَكَ أَهل وَإِنَّ لَ صَادِقُ وَمكَروا مَكر وَمكَرن مَكر وَهُ لا يَشرُون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ان ندمرناهم وضمهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لا ايه لقوم يعلمون وَآجَينَ الذيينَ آممَنُوا وَكَمُ يَتَّقُون وَلُوطَن إِذ قَالَ لِضَوْمِ أَتَأتُونَ الفاحِشَةَ وَآتُمْ تُ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 Fakana muhammadun aba ahadin min rijalikun walakin rasoola Allahi waqatama nabiyin wakana Allahu bi kulli şeyin alima sadaqa Allahu